بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما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 له لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدوا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الرعد